العزيز الحكيم والذي الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزكر إلا أولو الألباب Rubbana, la tuzi ulubana, bagda izhede ytena, vahbala milleden k rıhme. Innaka ant al vahhab. Rubbana, innaka jamgul nas il الله لا يخلف الميعاد